التي تدمغ كل معاند وكل جاحد بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات الأمور الغيبية لا يعلمها أحد إلا الله لالفعله فكيف يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون هذا الغيب قد أطلعه الله عليه لأسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا فرسول الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وما عرف عنه أن كانت له صلة بأهل الكتاب قبل البعثة حتى يقص على الناس قصص بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل وقصة آدم وإبراهيم ونوح وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف له القراءة ولا الكتابة كما في صلح الحديبية عندما كتب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعلم من الرحمن ولا الرحيم اكتب باسمك اللهم فجعل علي يكتب يكتبها ثم قال من محمد رسول الله قالوا لو كنت رسولا لا اتبعناك اكتب محمد بن عبد الله فقال علي بن أبي طالب لا والله لا امحوها فقال علي بن ارني اياها على خلاف بعض الروايات لكن هذا هو الرجع صحيح قال ارني اياها فحكها النبي صلى الله عليه وسلم فأنا كان قارئا ولا كاتبا كان أميا فكيف يخبر بالمغيبات فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يتكلم بوح وأن هذه من المعجزات أولا في هذا الباب لابد أن نقاعد له قاعدة ألا وهي الغيب كله لله جل في أولا ولا أحد يعلم الغيب إلا الله جل في أولا ولا أحد يطلع الغيب مع الله جل في أولا فالغيب استأثر الله به لنفسه جل في أولا ومن زعمه ان هناك احد من المخلوقين يعلم الغيب مع الله جل في علاه فقد اشرك بالله ومن ادعى انه يعلم الغيب مع الله فقد نازع في ربوبيه الله جل في علاه نازع الله في صفه من صفاته فالاولى تكون شركا والاخرى شركا لكن الاخرى هي شرك في الربوبيه منازعه لصفة من صفات الله جل في قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه إلا الله وهذا الأسلوب أسلوب حصر أي لا يعلم الغيب إلا الله جل الغيب بأسري يعلمه الله والغيب غيبان غيب النسبي وغيب مطلق والكل يعلمه الله جل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرع من ذلك كما أوحى الله إليه أن يقول قل ولو كنت أعلم الغيب لستكسرت من الخير وما مسان يسوع فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين وقد أوحاه الله إليه أنه لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب ولو يعلم الغيب لا استكسر من الخير ولا تنكب أسعى عن الصلاة الذي يكون فيه هلك كما سنبين بالوقاع فإن نسلم لا يعلم الغيب وكان نسلم جارية تغني بين يديه وتقول وفينا رسول يعلم ما في الغيب أو ما في غديه قال دائك من هذا القول وزجراها وقال قل ما كنت تقولين وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكل اسم من غالك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في بعض كتبك ثم قال او استأثرت به في علم الغيب عندك فهذه فيها دلالة واضحة انه لا يعلم الغيب بابه وامي كيف يعلم الغيب وقد اصابه الام والغم في حادثة الافك لو كان يعلم الغيبة ما اهتم وما اغتمية وما اصابه للحزن وهو يصعد على المنبر ويقول قد اصابني او يقول قد نال فلان وفلان او قال بعض الناس تكلم في ارضي او تكلم في, في, في من يخصني او في اهلي ولأعلم عن اهلي الا الخير ولأعلم عن فلان على الذين قالوا في صفوان ابن معطل قال ولا اعلم عن فلان الا الخير وما كان يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب ما قتل من قتل في غزوة احد وكان الرأي الاسد هو قول الانسلم ان لا يخرج ويستقبال الناس في الاستقبال الناس في المدينة لكن لكن المتحمسين جروا الانسلم الى الخروج ولبس لأمة الحرب فخرج فلو كان يعلم الغيب لعلم ان الرأي الاول هو الراجح وما خرج آآ إلى آآ الكفار عند جبل أحد فالغرض المقصود كل هذه وقائع تثبت أننا بينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بحال من الأحوال والغيب كله بيد الله جل في أولاه فالله رئي الله في أولاه أطلعه على بعض الغيب وان كان الغيب كله لله أطلعه على بعض الغيب دلالات باهرات وضحات جليات على أنها من المعجزات الباهرات معجزة من دلائل النبوة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما مضى ويمكن المنازعة فيما مضى توافقون؟ سؤال واضح؟ يمكن المنازعة فيما مضى سكتوا مش فهمين؟ الآن سلم من دلائل النبوة أنه يخبر بالمغيبات والمغيبات على قسمين مغيبات سابقة ومغيبات لاحقة ما مضى يمكن المنازعة فيه ها لا مش ممكن ممكن كيف ذلك نعم لكن المنازعة وين هو يشترك معه اهل الكتاب في هذا العلم لكن هذه دلالة دامغة عليهم المنازعة وين المنازعة يمكن ان يقولوا ايش عل... إنما... إنما لسانه الذين يلحدون إليه عجمي كأنه يأخذ العلم من إيش من غير قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملة عليه ممكن منازعة لكن لا يمكن المنازعة فيما يستقبل بحال من الأحوال فقد أخبر النبي يساء سلم وهذه دلالات واضحات بهيرات عند أهل الكتاب لذلك ما استطاعوا ما استطاعوا أن يردوا أنه كان من الأنبياء لا هم فقط قصروا النبوة على العرب الأميين قالوا نعم نقر بأنه نبي لكنه نبي للأميين ليس للناس كاف فنازعوا في عموم الرسالة وأصل الرسالة المنصفون منهم ما نازعوا فيها لما, لما أتى به من أدل أدلة داهرة وتكلم لهم بما حدث مع أنبيائهم بما يعلمون هم من التورات أنه الحق فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الكتاب قصة ادم وقصه نوح وقصه ابراهيم وقصه ابراهيم قصه ادم ونوح وابراهيم وايضا في السنة اخبر النبي وسلم من قائ يعني ان كان المنازعه في القرآن نقول في السنة قد اخبر بالمقيدات والمغيبات اما قال الرسول احتج ادم وموسى من يعرف ذلك إلا رب العباد جل فيه علاه فإذا اطلع على الغيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه قد أعطاه هذه برهانا ودليلا على صدق نبوته عندما قال تقابل موسى ونوع وآدم فاحتج آدم, آدم وموسى فقال موسى أنت آدم أنت أبو البشر أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له موسى أنت موسى الذي استفاك الله بكلامه وبرسلاته أما تعلم أن الله قد كتب عليه هذا قبل أن يخرق السماوات والأرض إلى آخر الحديث قال النبس المسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحجى آدم نوس ما الذي أعلم النبي سلم بهذا الكلام إلا أن يكون غيبا قد أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى تظهر أو يظهر صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من المغيبات تعرفونها لكن الأهم نتكلم على ما أخبر به النبي سلم وهو في حاله في الأونات التي ستكون في حياته ثم بعد مماته فنحن نقسم الدلالات الدلالات النبوة والمعجزات الباورات التي اخبر بها من المغيبات في حياتي حال حياتي يعني هو الان في جنك شديد كاننا في مكة الان والضرب شديد عليه وعلى من امن به والشدة ليست بعدها شدة والاتهمات تتوالى, تتوالى تترى حتى انه سلم عندما سجد عند الحج فجاء اشقاهم فاخذ سلس جزور فوضعها على كتف بين كتفين فجاءت فاطمة ابن مسعيد ينظر ويتلقب ويخشى ان يفعل شيئا حتى اتى بفاطمة فنزعت سل الجزور وسبتهم وذهبت الى ابي جه والى عطبة والى غيرهم فسبتهم ثم قام انهم سلم فنظرت اليه كأنها تبكي على حاله فقال لا بأس على ابيك بعده اليوم دع عليهم ثم قال لا بأس على ابيك بعد اليوم والذي نفس بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر الا دخله باز عزيز او بذل ذليل وقد كان وملك الدنيا باسرها في مدة وديزة من عمر الزمن النبي صلى الله عليه وسلم لما التأمت كلمة اهل الكفر على استباحه استباحه البيضه وقتل وشرزمه واباده المسلمين والتفوا حولهم في غزوه الاحزاب وتخندق المسلمون كانوا يحفرون وكان يحفر معهم من انسه حتى ظهرت قضيه عظيمه ايش القضيه العظيمه سحابه تظلهم قضيه عظيمه يعني صخره عظيمه فاخذ انسه المعول وضربها ما استطاعوا عليه الى سبيل فضربها بالمعول ثم قال الله اكبر لما كبر رسول الله صلى من دلالات النبوة لما كبر قال الله اكبر وهو الصادق المصدوق اعطيت الكنزين الاحمر والابيج حتى جاء المنافقون يسمعون انظر عشان حتى تعلم ان بلاء النبوة تفرق بين الغس والسمين بين من يستيقن في ربه ويصدق كلام المصدوق وبين من يزيف او ينافق ويكذب الصادق المصدوق المنافقون يقولون انظر اليه يؤمننا بكنوز كسرة وقيصر ولا احد منا يستطيع ان يغضي حاجته ولذلك قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورة اما المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله وصدقه عندما قالوا ذلك علموا انها ستفتح كسرة وقيصر وقد كان كما سنبين فهذا ايضا من دلالات النبوة قال الله اكبر وعطيته الكنزين الاحمر والابيض وهذا هو في حال البنك يخبر به نسلم دلالات الجاهرات على نبواته والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول لك لسراقة اين انت عندما ترتبي او تلبس سواري كسرة وقد كان وعمر بن خطاب قد جعلها في يد سراقة لكن لم يمتلكها هل بهذا قد, قد تمت النبوءة تمت ولا ما تمت كيف تكون تمت اخذها منه مرة ثانية نعم وما قال لو تمتلك خضرت بيته سوى بي كسرة نبوءة النبي صلى هات الآن فأخذها وجعلها سهما للمسلمين لكن هل النبي صلى الله عليه بها؟ أخبر بها أخبر بها النبي صلى في غزة مد قال هذا المكان أبي جاهد هذا مكان عتبة هذا مكان فلان ابن أخي عتبة أو, او ابن عتبة فبينا الوليد ابن عتبة فبينا السلام أماكن الأماكن التي تسرع فيها أو يسرع فيها أهل الجاهلية دلالة واضحة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من دلالة نبوة النبي صلى أنه يخبر بالمغيب لما جاءه الرجل وقد عزم في حجر الكعبة ليس بينه وبينه أحد الثالث ليس معه قال أولادي قال أولادك عيالك عليك ووعده بذلك فذهب واستل سيفه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن ليدخل على رسوله فلما دخل على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره بما دار بينه وبين الاخر دلاله على ان الله جل الذي اخبره من فوق سبع سماوات لذلك لم يجد حائدا أسلم في وقتها لأنه علم أنه لا أحد يسمع هذا الكلام إلا رب السماء فإذا هو مبعوث من قبل رب السماء وعندما قال رسول كسر عندما قال إن ربي قتله ربك ولما ذهب ورجع علم أنه قد قتل فهذه كلها من دلالات نبوة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الصحيح أو في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أرضاه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا حتى من, من اليوم ما ترك شيئا حتى قيام الساعة الا اخبارنا عنه الخبر حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح كنوز كسرة وقيصر وقد فتحت كنوز كسرة وقيصر وانتهت المملكة الاولى والمملكة الثانية وصلبت بفضل الله مملكة كسرة وقيصر وفي الروح الاخرى في الصحيح أن النموة السلام قال إذا هلك كسر فلا كسر بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وهذه من دلالات نموة النموة السلام لكن يمكن أن يرد علينا بعض المستشرخين يرد علينا إراد مهم جدا أهلا وهو أن النموة السلام لما بعثه بسم الله من محمد رسول الله إلى كسر عظيم الفرس وأخذ ينصحه وينصحه حتى يدخل الإسلام مذقه كتاب الرسول فماذا قال النبي سلم؟ مزق الله ملكه طيب لما بعث الكتاب إلى قيصر ماذا حدث؟ أكرمه قيصر أكرمه ماذا قال النبي سلم؟ أنا بكلم مع مين ماذا قال النبي سلم؟ ثبت الله ملكه هذا اعتراض ما الناس مش عارفين ثبت الله ما حيعرفوا الاعتراض أحمد عبد السلام سأل مفهوم؟ ايش هو المفهوم؟ الله يقول يعني على طيب وين الخلاف؟ هو قال اذا هلك قيصر فلا قيصر وهو خاص بطلهم ملكه لا تثبيت الملك على الديمومه هو هذا اعطينا بقى بحل الايراد عندك لي تفكر فيه تاتي بها انت مثله تاتي بها ان شاء الله بس فكر سامس ها. حتى الان قائم هو يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادهالك قسره فلا قسره ادهالك قيصر فلا قيصر, قيصر, قيصر. قيصر, قيصر بقى قائمون وقيصر عليهم سميه ما تسميه عليهم الملك ولا ما ليس عليهم قالت لك فاتها الله كلمه ان هو الروم فاتح الروم يا فتحوها من 600 ت... فتحو... فتحوها فتحوها واستفتح روميه مره ثانية. نعم ما هي هم طيب وين سبب الملك ثابت حتى الآن ف... لكن قصره هلك هو قيصر هلك مش هلك ولا ما هلك خلاص خلاص التوفيق لذلك طول السلام إذا هلك كسرة فلا كسرة بعد هذا لا خلافة فيه ما في شيء ينازعه صحيح ولا لا لكن المنازعه لأن الله جرى مزق الله ملكه وهذا الذي حدث في خلافة عثمان عندما قتل أضعفهم في خلافة عثمان عندما قتل أضعفهم ما قام لملك عليهم قائمة ما قام لملك عليهم قائمة فإذا هلك كسرة لا كسرة بعده وكما قال النسلم اما قيصر فالجمع بينهما اذا هلك قيصر في احياء العرب فلا قيصر في احياء العرب بعده اما ملك قيصر في روما في الرومان سيثبت الملك ليش لانهم اكرموا كتابا النسلم فقال ثبت الله ملكه لذلك الحفظ ابن حجر روى قصة بديعة جدا قلوون تعرفون قلوون او لا تعرفون النصر اي نعم قلوون ده بعد مين بعد بيبرز بعد, بعد ملك بيبرس كان بعث له ملك الروم بكتاب الرسول هذا الرسول جاء بكتاب فاخده قلوان يقرأ ما ورد الحروف يستطيع ان يقرأ قال هذا الكتاب يحتفظ به ملكون الملك بعده الملك لوصية الملك الاول قال ان حفظت على هذا الكتاب يثبت ملكك فنحن نحافظ على هذا الكتاب هو كتاب النبي السلام فكانوا يكرمون هذا الكتاب فانظر يك... كفره يكرمون كتاب النبي السلام فيكرمهم الله من أجل, من اجل هذا الكتاب وليس هذا سبيلا للغلوة ان نقول اذا نتمسح بقبر السلام ونحتفظ او نذهب الى قبر نكرم القبر فيكرمنا الله اللي فعله لا إذا كان الحجة الشرعية متاحة إذن الاكرام موجود فأكرموا كتابه فأكرمهم الله جل فيه ولا. الغرض المقصود من دلالات النبوة قال إذا هلك كسرة فلا كسرة بعده وإذا هلك قيسر فلا قيسر بعده هذه neste من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجام من من ارض الحجاز ولا من ارض الحجاز من ارض الحجاز ولا من ارض ايش من أرض الحجاز من ارض الحجاز عشان اذا جاءنا ادركنا الوهم نرى الاصل فالحديث النبي صلى الله قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة وهذا كان أمام أعين الناس كما ذكره النوى وغير النوى قريب من انتهاء القرن السادس في القرن السادس خرجت هذه النار تصديق لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي صلى في غزوة تبوك أعدد ستا يعني بين يد الساعة أعدد ستا بين يد الساعة موتي ثم فتح بيت المغدس ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم ثم استفادة المال ثم يعطى الرجل, الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم فتنا لا يبقى بيت من العرب الا دخلتهم ثم هدنا تكونوا بينكم وبين بين الاصفر يعني الروم فيغدرون فيأتوكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية او كل غاية اثنى عشر الفا هذه ايضا من نبوة رنسلا منها ما تحقق ومنها ما سيتحقق قال رنسلا اعدد ستا بين هذه الساعة موتي ثم قال فتحوا بيت المقدس وفتحوا بيت المقدس في القرن التسعة بعد الس المئة السادسة فكان في, ها في القرن الالف ولا متى فتحوا بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استش الامر استغلق عليه وابو عبيد بن الجراح لا يريد شيئا يقدمه ولا يؤخره فبعث الى عمر ائتنا لما ائتنا على الله يفتح على يديك وكان عمر يعني رجلا فزا فجمع الصحابة يستشير فمنعه علي بن أبي طالب قال لا من نسلس بعدك يا أمير المؤمنين قال عبد الرحمن بن عوص والله ما أرى إلا أن تذهب عل الله دل في أولا يفتح على يديك فذهب وكان معه إيش كان معه من غلامه عبده كان يتناوباني الركوب هذا يركب في نوبة والآخر يركب في فيمشي عمر واجر الخير يا الله. امير المؤمنين يفعل ذلك يا الله لذلك الامه ارتفعت وارتقت وملكت رقاب العباد ولذلك قال ان رسول الله عن عمر بن كما سنبين ما رايت عبقريا مثل عمر ينزع او ينزع مثل نزع عمر, عمر بن خطابة لدي جاء رسول اهل الفرس والروم فيسأل عن قصري فلا يجد قصرا ويسأل عن بيتي فلا يجد بيتا ثم يسأل عنه هو فيجده نائما تحت ظل شجرة يقول اسألك عن امير المؤمنين قال هذا امير المؤمنين فلما نظر اليه فقال هذا عمر هذا امير المؤمنين فقال حكمته فعدلت فامنته فنمت يا, فنمت يا عمر عدلت فنمت يا عمر استقر القلب انتهى الموضوع لان النظر والبصر نافذ الى عرصات يوم القيامة حتى وان كان يتسامح في ذلك ابن عباس يقول بدت كاملا ادعو الله ان ارى عمر بعد موته في رؤية فبعد العام رأيته في رؤية يتصبب عرقا يجفف عرقه فسألته ماذا فعل الله بك؟ قال الان انتهيت من الحساب عمر بن الخطاب على ما فعله عمر عندما تقول عمر وما ادراكم مع عمر ويدرب المثل بعد لعمر يقول الان انتهيت لماذا سيسأل عن الجنين في بطن امه سيسأل عن الطريق الذي يسير فيه الدواب لا البشر ما من شيء إلا سيسأل عنه ولذلك عظم الله شأن ولاة الأمور وعظم شأنهم وأمرهم وجعل الحق لهم يؤدى على روس الخلائق عندما قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولو قام قائم وقال والظلم والفسق والفجور وتمتع بكلام نقول له لست أنت وحدك الذي تقول ذلك قد سئل للسلم يمنعوننا حقوقنا مقنى فكيف نؤدي الحق فقال له من النبسلم بكلام من ذهب صريح حتى تعلم ان الولي الامر حق عليك لابد ان تؤديه وان لم يؤدي هو فهذه زيادة في السيئات هذه زيادة في الحساب يوم القيامة قد قال النبسلم ادي ما عليك وسل الله ملك عليك بالسمع والطاعة ولا تنزي يدا من الطاعة ولكن يوم القيامة عند الله تجتمع الخصوم فوجب عليك حتما ان تؤدم عليك وان تسمع وتطيع في غير معصية الله رأي الله في أولاد ولا تلتفت للمهوشين والمشوشين الذين لا يدركون مثل هذه وصول المسائل التي يعني عليها سلف الأمة الغرض المقصود أن عمر الخطاب ابن عباس رأاه يجفف عرقه يقول الآن انتهيت عمر رضي الله عنه أرضاه من حصن فعاله كان يسيره واخذ خطام الناقة نوبة والعبد يركب نوبة ثم قدر الله حتى تعلم أن من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا جاءت النوبة بقدر الله ان يركب العبد ويمشي ويمشي سائد العبد ويمشي عمر بن الخطاب رجل الله فلما ماشى قابل مخادة قابلت المخادة بركة يعني. ب... بركة اراد ان يعني يمر عليها يعبرها فان يعبرها فاخذ نعليه اخذ عليه وتأبطن عليه جعلها تحت يومتي تأبطن عليه وصار فنظر عليه ال... ابو عبيد بن الجراح فقال له يا امير الممنين ما يسرني ان ينظر اليك القوم وانت على هذه الحالة يعني المفروض يعظم الناس امير الممنين انت تمشي اكذا حافيا وتتعبت معلك والعد يركب وانت تمشي قال ما يسرني ان يراك القوم بهذه الحالة فقال لو قالها غيرك وكان ابو عمر بن خطاب يعظم جدا ابو عبايد بن, بن الجرار حتى انه في موته قال لو كان حيا لامرتوه لماذا؟ لان الاسلام قال لكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة من الجراح فلذلك عمر بن الخطاب لما قال له لو قالها غيرك قال كلمة كل مننا لابد ان يضعها امام عينه ويحفرها في صدره ويكتبها على زراع ان صحت هذه الكتابة قد قال كنا اذل قول فاعزنا الله بها الدين فان ابتغينا العزة في غيره أزلنا الله ففتح الله على يديه حتى أن الراهب لما نزل ووجد أوصافه قال هذه الأوصاف التي عندنا أن بيت المغدس لا يفتح إلا على من كانت أوصافه وهذه الأوصاف وفتح الله عليه هذه من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الامور الغيبية الاخرية ks سن probnها ايضا من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ايضا جاءت امرأة عجوز كما في السنة للنبي السلام دقل له بعد مسألته عن مسألة قالت ان جئت ولم اجدك هو قالت عن تأتيني فقالت فان لم اجده اجدك قال ائتي أبا بكر قالت ائتي أبا بكر ولما قال ائتي أبا بكر هذه فيه عشو وحي من الله أن أبا بكر هو الذي سيخلف بعده مع أنه لم يستخلفه النبي سلم ولذلك قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر فهذه فيها دلالة واضحة جلية على أن سلم يوحى إليه بالغيب فيغبر بالغيب قالت إلا ما أجده قال أأتي أبا بكر قال فإلا ماجد أجده هذه غيب آخر قال أأتي عمر فقال لا يأتي عمر على نفس الترتيب بل أوضح من ذلك قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة الأربعة بالخلافة الراشدة الأربعة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي قال خلافة نبوة او قال تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة خلافة النبوة ثلاثين سنة فهذه فيها دلالة واضحة جدا ان حسبت هذه السنين حتجد إمارة أبي بكر واماره عمر واماره وخلافه عثمان وخلافه علي 30 الا 6 اشهر وهذه ال 6 اشهر استخلف فيها من الحسن لان و... لكل مدقق او مؤرخ ان يقول من الحسن من الخلفاء الراشدين يصح ان يقال له ذلك لان ال 6 اشهر الاطافيه كانت انخلاف على النبوءه كما اتمها او تقول ان لم ترضى بان الحسن يكون من خلاف من هذه الخلافه الراشده تقول قول الاسلام 30 سنه تكون خلافة النبوءه 30 سنه على عيش الغالب لان الكسر العرب في الكسر لا يحسبونه ولا فهذه على الغالب والصحيح ان الحسن خلافته خلافة راشدة من ذلك اخبار النبي السلام بالمقتلة العظيمة التي استحدث بين المسلمين وايضا اشارتهم واخباره بان علي ابن ابي طالب على الحق وان الحق معه وان معاوية قد اجتهد رجال العرضاء واخطأ وان علي ابن ابي سيقتل وان علامة الحق ما عليه بما قاله من دلالات النبوة النبي السلام نظر الى عمار فقال ويل له او قال ويح عمار ويحمل من اجل الخندق أو, أو, او بناء المسك قال ويح عمار تقتل الفئة المغية وهذا الحديث الذي اعمل ايش اعمله الفوضى في صفوة معاوية رضي الله عرضاه قد اخبر به عبدالله ابن عمر بن العص فلما اخبر بذلك وجدوا ان عمار قد قتل وهم الذين قتلوه انفض الناس من حول معاوية حتى قال معاوية لعمر بن العاص نحي عنا مجنونك هذا يقصد من يقصد قبل الله لانه اخبر بهذا الحديث ثم اراد اجتهادا فقال قتله من اخرجه فعلي ابن ابن طالب كان افطى وكان اتقن قال اذا قد قتل رسول الله حمزة والله احد دفان فاهم حاجة فامين أحيان. فقال ابن ابن ابن ربدا عليهم قال اذا قد قتل رسول الله حمز هو الذي اخرجه فقد انبع النمسلم بذلك ويح عمار ويل عمار تقتله الفئة البغية وايضا قال النمسلم عندما مر عليه عليه فقال تدري من اشقاها قال اشقاها صاحب الناقة قال اشقاها بعدما باين صاحب الناقة من يضرب هذه فتختل هذه بهذه الضربة على من؟ على الذي تقرب ليسجد تحت العرش لما عليه خوارج هذا هو حال الخوارج يحسبون انهم يحسنون صنعه يقتلون ويسفكون دناء الابرياء وعندهم في قرارة انفسهم انهم يتقربون الى الله بها ويل ثم ويل ثم ويل للجهلاء ويل ثم ويل ثم ويل الذي لا يتحرك على بصيره حول خوائ mister. ما حدث? قالوا ما حكم كتاب الله. ده حكم الرجال في كتاب الله. وكفروا عليه ابن ابي طالب. و... و... وجل من اهل العلم. ومن اهل الورع والطقى يقدمون عليه على عثمان. على الخلافة ناجم بين العلماء. ابن ابي حاتن قدم عليه على عثمان. على ابو حنيفة قدم عليه على عثمان. على السوري قدم عليه عن على عثمان. محدش يأعرف هذا الكهنة. الاعمش يقدم علي على عثمان. لا يقدمونه في ترتيب الخلافة. ابدا لا يقدحون في في في المهاجرين والانصار هذا اختيار المهاجرين وانصار يمكن ان يكون خلافة عثمان افضل من خلافة عليه لكن الفضل الفضل في الفضل يقدمون فضل عليه على فضل عثمان للاقرار بان المفضول يمكن ان يترأس على الفاضل امر ابن العاص نفسه كان اميرا على غزوة او على سرية فيها من ابو بكر وعمر ومن وابو عبيدة ابن الجراء وكلهم بالاجماع افضل من عمر بن العاصر ودي الله عنه وارضاه الغرض المقصود بان علي بن ابي طالب الخوارج يكفرونه ويخرجونه عليه فقال له الانسلام ويبين ويخبر له بغيب ان و و احد هؤلاء الخوارج سيضرب رأسك بالسيف وتقتل هذه اللح ولذلك كان علي بن ابي طالب يقين يقين في كلام الانسلام علم انه رسول كان دائما يقبض على الاحيات ويبكي ويقول يا دنيا غري غير. طلقتك. طلقتك. طلقتك الثلاث ويبين شوقه للأحبة شوقه للنبي وصحبه فل فلذلك كان يخرج ويقول اين اشقاه اين اشقاه كما اخرج ذلك ابن كثير في البداية المياه كان يخرج ويقبض على الاحيات ويقول اين اشقاه اين اشقاه حتى جاء هذا البئيس البغيط المقيت فضربه بسيفه فقاتله رضي الله عنه وارضاه هذه من اخبار سلم دلالة من نبوءة من الدليات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لما جاء الحسن وانسلم يخطب بالناس اخذ الحسن وقال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين شئتين او طائفتين عظيمتين من المسلمين وقد كان لما بعث اليه معاوية بالخطاب فتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه لمعاوية للاتفاقات المشهورة عند المؤرخين لكن نحن الآن بصدد الكلام على نبوة او دلائم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والعجيب من ذلك ان السلم يبين ان المقتل العظيم ستحدث وهم ما زالوا على الكفر فان كانوا على الكفر عاوذوا بلا من الكافر الذي يكفر صحابة رسول الله لا وهم ما زالوا على هم ما زالوا نائمين ما زالوا على ايش الله يهديكم اتموتوني كمذا الفئتان العظيمتان الفئة الاولى فئة من <تصفيق> علي والفئة الثانية كفروا الخوارج كفروه الخوارج الجهلة كفروه اما المؤمنون فقالوا هم على الاسلام وعلى الايمان منهم الذي اجتهد فاصاب فلاو اجران ومنهم الذي اجتهد فاخطأ فلاو اجر وصراحة بالاتفاق لا ما تقول بالاتفاق لان المنازعة موجودة. الجماهير على ان الحق كان مع علي. واكاد اقول الاتفاق ان الحق كان مع علي. والنزاع بين العلماء هل الذي تقاعص عن الخروج مع علي لمناصرة علي اخطأ او لا اخطأ هذا نزاع بين العلماء. ابن تمام يرى انه لا ما اخطأ. الحق ان هو يجلس في البيت. وجمهور اهل العلم كما نقول انه ان الحق الخروج مع علي ابن ابي طالب انصر اخاك ظالما. او مظلوما وكان مظلوما عن ابن ابن طالب والحق معه وقد قال الله جل في وان طائفتين من منين اقتتلوا فاصلح بينهما فان بغت احدهم على الاخرى امر وجوب فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها الى امر الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم وايضا بين السلم ان علامات علامات الفئة التي يكون مع الحق انهم سيقتلون من الخوارج الخوارج الذين خرجوا على ولاية امورهم وكفروه فقاتلوهم قاتلهم عن ابن ابن طالب وعلي ابن ابتالب بعدما قتل الخوارج في المقتلة العظيمة المعروفة المشهورة بعدما كفروا عليه وهم اهل جاهل كما يحدث في هذه الازمنة وحدث الخرف في البلاد والعباد كفروا الولاد وخرجوا عليهم ثم كفروا العامة بعد ذلك وقتلوا فيهم وسفكوا دماءهم ونهبوا اموالهم وايضا استباحوا اعراضهم بجهل جهيل والله المستعان ونسأل الله جل في علاه ان ينشر العلم بين الناس فلا يسير احد الا على بصيرة الغرض المقصود ان ابن عباس ذهب اليهم بعدما ارسله علي ابن عبي طالب فناظرهم فرجع بسرسي الجيش ثم بقي الذين يعاندون بقي الجاحدون بقي الذين ارادوا الكفر اراد يعني السلطه والملك على الدنيا لا ال واراد افساد افساد في الارض فذهب عليه فقاتلهم فقتلهم وكان له علامه فيهم على ان الحق معهم ايش هي العلامه التي اخبر بها النبي صلى الله ها صديه صديه يعني رجل ك, ك كفدي في يده هذا رجل هذه العلامه انه رجل سيقتل الفئه الفئه التي مع ال فاخذ علي ابن ابي طالب يبحث عنه في الموت وكلما كلما يقول احدهم لا نجده يقول لا والله صدقني خليل لا والله صدقني رسول الله ما كذبني حتى وجده فلما وجده نزل وخر سجدا وكبر وظهر الحق معه ولذلك لما اخبرت عائشة رضي الله عنها وارضها بحديث الان سلم وبما رأى عليه فقالت والله ان الحق لكان معه علي وما كان بيني وبينه الا ما بين الاحماق بعضهم ببعض فبيانت عيشة أن الحق كان مع علي وابن عمر بكى وعلم أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عرضه وكل ذلك كانت نبوء من النبي صلى الله عليه وسلم أو نقول من الدلالات على نبوة الله سلم أن النبوة أخبر, أخبر بها وهو بين أظهر الناس ومات بعد ذلك وحدث ذلك بعدما مات وأيضا من ذلك دلالات النبوة القريبة البيضة سنرجعها لأسبوع القادم إن شاء الله القريبة أنه بيان النبوة لا تمر مئة عام وفي احد ممن يجلس معه الذين يسمعون كلامه ان يكون في حياة وبعد مائة عام لما مرت مائة عام ماتوا جميعا فهذه دلالة واضحة على ظهر الارض الذين كانوا معه فقط وإلا فهم قالوا ان هذه دلالة على ان قيام الساعة بعد مائة عام هذا خطأ يعني من معه فقط وقد كان فهذه اخبارات من النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات تلالة واضحة جدا انه لا يمكن ان يسترق السمع وانه لا يمكن حتى لمسترق السمع ولك اخوان الكهنة ان يأتي له بمثل هذه الاخبارات هذا الذي استرق السمع ما استطاع ان يكمل له اسم السورة طال دخ وما استطاع ان يقول له الدخان ولا يبين لنا الوقائع والاحداث كما هي يجليها لنا وكذلك اصلا عيانا بين الصحابه انه في غزوه مؤت ان انكشف انكشف العجاب له ينظر الى مصارع القوم وينظر الى القتال ويقول قتل ابو عبيده قتل, اه قتل الاول الاول زيد قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحة. ثم استلم الرايه سيف من سيوف الله صلى الله عليه جعل الله النصر على يديه ويبكي على المنبر فهذه دلالات واضحات جليات من الدلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاخبار بالمغيبات الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم على المغيبات الاخرى التي اخبر بها النبي صلى بعد سنين وظهرت في عصرنا هذا من ذلك قول النمسلم كما سنبين كثير من هذه المغيبات التي في واقعنا وقد حدثت قال النمسلم كان في مصند أحمد عبد النعباس رضي الله عنه وارضاه عن النمسلم أنه قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادر ويؤتمن الخائم ويخون الأمين وينطق الروايبضة يعني قلب الأحوال وينطق الروايبضة قالوا يا رسول الله وما الروايبضة قال الفاسق او قال يحقر من شانه الفويثق يتكلم في امر العام العامة وما اكثر الرويبضات في هذا العصر الذي نعيش وما اكثر او ما اكثر انقلاب الاحوال الكاذب اصبح صادقا اصبح نجما اصبح رجلا يعني له مكانه بين الناس وحظره بين الناس والصادق الصالح اصبح متطرفا اصبح رجلا يحيد عن الحق اصبح رجلا منبوزا من جميع الناس فهذه نبوة من النبسلم قال بين يد الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الروايب له قال ومن الروايب له طال الفاسق او الفويسق يتكلم في أمر العامة وإلى كثير من المغيبات التي أخبر بها النبسلم وتحدث في عصرنا نسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عنها